معشر المصلين إن من اللافت في كتاب الله جل وعلا كثرة تكرار حق الأقارب فما من حق ولا وصايف إلا وذي القربى يأتي متقدما قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقرنت مع إفراد الله بالعبادة والصلاة والزكاة كما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وقد أُمرت الأمم قبلنا بصلة أرحامها كما قال الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى ودعا إلى صلتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع نبوته كما جاء عند الحاكم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدمت مكة أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فقلت ما أنت فقال صلى الله عليه وسلم نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بما أرسلك قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله وفي الصحيحين حينما سأله رقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وأمر بها عليه الصلاة والسلام أول مقدمه إلى المدينة كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه, والم... صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه أي ذهبوا إليه فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام نعم أهل الجنة والإيمان هم الواصلون غير المؤذين والقاطعين لأقاربهم جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل غني عفيف متصدق ولهذا جعل الله جل وعلا لأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقسم لهم في الغنيمة ولو لم يشاركوا في الحرب وجعل لهم حقا في المحبة والموالاة أكثر من غيرهم وأوجب الله على الناس أن يؤتوا أقاربهم وينفقوا عليهم كما قال الله وآت ذا القربى حقه والمسكين وأوجب الله على أقارب القاتل خطأ أدية عليهم وهم لم يعملوا شيئا وجعل لهم مالك الذي تملكه بعد وفاتك ولا تستطيع أن تمنعهم من يقول الشعبي رحمه الله ما ما ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينة كل هذا وغيره يوجب أن ننظر إلى الأقارب نظرة مختلفة عن بقية العلاقات وبعد هذا إنه لمن العجب أن ترى من يقطع رحمه ويؤذي أقاربه ويتسلط عليهم بكل ما يستطيع وتناسى تناسى وصية الله بالأقارب والله يقول في أول وصية في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الله في أرحامكم ثم فصل في هذه السورة العظيمة حقوق الأقارب وكرر الوصية بهم ألا يخاف؟ طاطع الرحم ومؤذي أرحامه من لعنة الله نعم طاطع الرحم ملعون مطرود قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فما هو جزاء عملهم قال الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم تأمل كيف جمع الله بين القطيعة والإفساد في الأرض فإن من أعظم الفساد في الأرض قطع الأرحام وإيذاءهم وقد ذكر الله هذا أيضا في كتابه كما قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار قاطع الرحم مقطوع من الله نعم هكذا حكم الله جل وعلا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا قال للرحم أما ترضين أما أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك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 وأنت قاطع لرحمك مؤذ لأقاربك أي دين وقريبك يتلوى من ظلمك له ومن فجورك أي دين هذا الذي يجعلك تتمنى الأذية له وشماثة الناس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق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 تأن في زماننا بسبب فضاعة صور القطيعة وتتوارث عبر الأجيال جيلا بعد جيل ومن تسبب بها ومن تسبب بها من العائلة فعليه وزرها فعليه وزرها وزر من تابعه بالهجر والقطيعة إلى يوم القيامة لأنه هو من دعا إلى القطيعة والهجر كيف يرضى المرء أن يورِّث لأبنائه وإخوانه وأهله قطيعة الأقارب وبغضهم والتضييق عليهم وتكدير صفوهم كيف يرضى بهذا وهو يؤمن بالله ويؤمن بقدرة الله على إنفاذ وعيده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع رحم قال ابن حجر القاطع من رحم منقطع من رحمة الله انتهى وعقوبته وعقوبتها عجلة في الدنيا قبل الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي أي الظلم وقطيعة الرحم وهي سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق مجلبة للهم والغم قاطع الرحم قاطع الرحم عباد الله لا يثبت على مؤاخاه لا يرجى منه وفاء ولا صدق في الإخاء يشعر بقطيعة الله جل وعلا له ملاحق بنظرات الاحتقار مهما تلقى من مظاهر التبجيل لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع الرحم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في حلقة بعد الصبح فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة أي مغلطة دون قاطع الرحم ومن كان بينه وبين رحم له عداوة فليبادر بالصلة وليعفو وليصفح فمن عفا وأصلح فأجرفوا على الله إن ذوي, إن ذوي الرحم غير مرسومين يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل تصدر منهم الحفوة ويقعون في الكبيرة فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم فإن العفو من من المحسنين وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا طابل إساءتهم بالإحسان واقبل عذرهم إذا أخطأوا لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل ولم يوضخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين غض عن الهفوات واعف عن الزلات وأقل العثرات تجني الود والإخاء واللين والصفا وتتحقق فيك الشهامة والوفاء. داوم على صلة الرحم ولو قطعوا وبادر بالمغفرة وإن أخطعوا وأحسن إليهم وإن أساءوا ودع عنك محاسبة الأقربين ولا تجعل عتابك لهم في قطيع رحمك منهم وكن جواد النفس كريم العطاء وجانب الشح فإنه من أسباب القطيعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا واعلموا عباد الله أن الصلة درجات بعضها عرفاء من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا